الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هلمدحه ولا نستعينه ولا نستهديه ولا نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه ما يهديه الله فلا مضل له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 إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا ودايا يا الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقا منها زوجها وبثا منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 واخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكلها ضلاله في النار وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا أن نلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ثانية والأربعون من سورة البقرة وكنت قد بدأت كلاما في الأسبوع الماضي حول فقه هذه الآية وأن الله سبحانه وتعالى وجه فيها أمرا في باب النجي لليهود والنصارى والآية العامة لأمة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم سعلون وتلبس الحق بالباطل هو من أكبر ومن أكبر المسائل التي تضيع بها الحقيقه يعني من اعظم الامور في محاربه الحق ان يلبس بالباطل اذا الانسان اراد ان يحارب الحق ويصل الى هدفه فان اقرب الطريقه للوصول الى هذا الهدف اي لمحاربه الحق هو ان يلبس بالباطل وبعرفه أنه إذا خلطت الأشياء مع بعض البعض وكنت قد رفته أمثلة في الأسبوع الماضي أنه إذا اختلط الحق الباطل مثل أن تخلط شيئين مويا وزير سمسم صعب جدا في بعض هذا أنك انت تعرف المويا من زيت السمسم ممكن تقول ذا زيت السمسم ممكن تقول ذا مويا وكما ذكرت الفا ان الانسان اذا اذا لبس لبسه رسميا في زي شرطي هو في ذات المطاف ليس شرطي وهذا شرطي اخر معين من قبل وزاره الداخليه فانت لا تعرف هذا من ده بتقول ده بوليس وده بوليس لاكي واحد يقول مجرم ينتحل شخصيه لأنه لبس لبس أنت تنخدع أنت سوف تنخدع لكنك في نهاية المطاف يعني لابد أن تتفق على أن هناك واحدا من هذين لا يمسوا شرطيا فأدى الإسلام هو دين الحق ولذلك العلماء ذكروا في تفسير العية كما ذكرت عالما ولا تلبسوا الحق بالباطل قالوا الباطل هو اليهوديه والنصرانيه وتبقى الايه عامه يعني كل باطل ما, ما, ما لم يكن يمثل يهوديه ولا نصرانيه فيمثل باطلا لان الحق هو الاسلام الذي ارسل الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه واله وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فابقى من هذه الايه تبقى على انه الان ما في حق بثب الدين الناس الاديان كثيرا الاديان كثيره الان التي يدين بها البشر الاديان وتنوعت فيها اديان سماويه واديان غير سماويه وكل وقت بتمثل اديان ولكن يبقى فيها حق في باطل فكل دين وكل انسان يدين بغير دين الاسلام وهذا الدين يمثل باطلا وان كان منسوبا الى السماء وان النبه اصحاب الى السماء يعني يقول صحف ابراهيم موسى نصرى يهود هذا كله في ذاته طاس في التفسير قالوا باطل باطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون ومن انواع الباطل في اخر الزمان الفرق الاسلاميه التي تنتسب اليه وتبث باطلا لا علاقه له مع منهج الاسلام ده من الباطل لا تمام من الباطل فيما في باب التدين لا لا لا يكون قاصرا على مساله الاديان الاخرى بل في في فرق من المسلمين وفي ما يجنغه المسلمون يمثلون هنالك يمثلون باطلا يؤثرون باطلا لا يمثلون الحق وان سبوا اصحابه الى الحق وده بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح الايه دليل خوالي ام دي دليل كلامه او كلام نظري وله انشاء كلامه اصل للتاصيل لفتاوى شرعيه نسال عنها في يوم الدين لما نزل قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاياكم به لعلكم تتقون ثلاثه من سوره الانعام النبي صلى الله عليه وسلم فسر وورث مدارس بيان ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه لما نزل هذه الايه خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما على الارض رسم لهم رسمه على امتنين واحد يكون عنده حجه بره رسم رسه قال هذا استراطي واحد وهذا فيه دليل على توحيد الحق واستقامته واستقامه الاهل الحق حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط طبعا ده في باب ضرب الامثال والشرح والا بين ذلك الخط لا يؤن به القول في وان هذا استراطي مستقيم هذا معناه القناية لأنه الحق واحد يتمثل في الكتاب ويتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام هذا لقوله تركت فيكم أمرين ما إن تمثلتم فيه ما لن قضل بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم وإن نبع سلم خرطة أخطوطاً على جانبين خرطة إن تقود بالك بدي المشكلة ان الخطوط دي مرتبطه بالخط لو في ثونه وانتسبوا لاي دين لاراه العباد والبلاد لكن مش شبك مع في الخط قالوا في الخط بتاع اشهد الا اله الا الله وان محمدا رسول الله وشبك مع وده هو القلب غط عليهم هذا هو الذي يعني هو الذي يمثل حقا فالحكم يعوده أسفل مش شبك معه، مش شبك معه لحكم هو المبارك من الحكم بباصل قال وهذه السبل, السبل التي إناها الله عن طباعه وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليه يبقى قديه شياطين وشاك كده دا قلنا ذلك الحكم في آخر الزمان يختلف عن الحكم العهد الأول في العهد الأول يقول الإسلام كذلك جملة لما كان الأمة متباسقة وكانت الأمة واحدة ومرجعيتها الكتاب والسنة خلاص قبل, قبل أن يصعر الخوارج والقدرية والشيعة وقبل أن يصعر التصوف وأنصار مهدي وحزب بعث اشتراكي وحزب تحرير وإخواء مسلمون وأنصار سنة وإلى أهله خلاص الشغلاء الآن كان مهجعتها الكتاب والسنة مرية واحدة لكن في آخر الزمام تبقى المردعية الحق يمثل في طايفة منهج واحد بس قال له أنه نبع سلام يتكلم في حديثة المغريرة وهذا حديث محفوظة وبالنسبة للسلفيين على وجه التخصيص حديثة المغريرة المعروف في أكسر المرجع في أبي داود وهذا أنه سمع نبع سلام يقول ابتلقت اليهود على إدعوى سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذا قبل المبعث وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فلقة كلها في النار قبل الببعد قالت إلا واحدة، هذا قبل الببعد ثاني ما قبل واحدة بعد ذلك قال، وتفترك أمتي على ثلاثين وسبعين فلقة زادت اثنين على اليهود واليهود افتركوا على واحد وسبعين فلقة دين زادوا واحدة الأمة الإسلامية زادت واحدة بيقول بيقتل المسائل بتاعت الخلاف في الامه الاسلاميه على حد قولوا ما سلم بيقى اكثر من الخلاف في في في مقام فرق اليهود وفي منهج النصارى ولذلك قال كلها في النار ما شاء الله زمان اكرمه يقولك النبي محمد قال كلها في النار الا واحد ال 72 فرقه دي بتمثل باطل المناهج دي عدد بتمثل باطل وإلا أن نبع سلم ما قال كلها في النار حطوا هذا مقام ما يقبل الجدل أبداً فتوى مؤثرة كلها في النار إلا واحدة وبعدين الصحابة ساعدوا عن النار الواحدة وكانوا أهاء والسائل لما يكون فقيه يختصر المشوان والله إذا كان يختصر المشوان فبقا لو كلمنا على الاثنين وسبعين في النار دي يا أتوا يا أتوا الجصة الطول هناك نتمرك فإلا أن شيء يقرب ضده والضِدُّه يُعُرَبُّوا بالضِدُّه فقالوا ما هي يا رسول الله فهي بالفرقة الناجية دي ما هي بعدين قال ما هي ما قال نسع صلى الله عليه وسلم يفهموا الشباب البلتزم للمنهج السلفي للتيار السلفي أو للتنظيمات السلفية الفرقة الناجية ما تنظيم فكذلك تفهم الشغل على بي حتى لا تضيئ للمن السابق وتحرق روحنا هذا بالنسبة للجماعة حتى بزعينها الفرقة الناجية ليست شعار لا شعار تتخذين وتقول خلاص يا فرق ناية نحن وهنا ظلمة بقى الشعار حتى لو أخذت التركيبة من أحد الجملة وضعتها شعاراً سميت نفسك جمعية أو جماعة معاليه أنا أو صحابتي لبرضو ما بخارجة ما بخارجة بخارجة المنهج المعاليه إنت فاهم كلامي لهذا فتفهم وتتربى على هذا المنهج انا ده بتتبع على منهج قبل بالنسبه للشباب السلفي الذين يئتون الى هذا الكتاب لو كان يبقىه مفهوم عليه مشان ما يكونوا مفهومه ذاته بالتحديد بل هذا وصحابه الكتاب وسن منه ولا باس التنظيم كمان قلت قال تنظيم بعض الشباب في شباب اراسل السلفيين لا تقول شرح لك يا اخي قال لي الشيخ قال تنظيم انا قلت كده انا قلت لك التنظيم ده ما يمثل المنهج يعني ممكن التنظيم يكون غلط فيو غلط من فلان وفلان وفلان يحتجون على التنظيم وخالق المنهج فلا بد ان يكفوا به بحق المنهج ده ما ناجي ثلاثه لقد الله انت خلينا عندك شيء طالع لان انت منشرين ده لان هاتباع لا دفعني يا تقول يا راجع المنهج ما عليه انا وصعبت فاذا عرفت زهرني زهرنا الكلام يبقى على في, في الاسبوع الماضي تكلمت انه في يعني جماعات خطير على الاسلام ولا شعور وتكلمت ولقيت لي جماعتين اللي بتكلم عنها ممكن اتكلم جماعات كثير لكن بتكلم عن الاكثر قبولا والاوسع انتشارا فمن الفرق المعاصره والتي تمثل باطلا وهي تحكم على الحظ مجموعه على الاخوان المسلمين اي منهج حسن الفن النسعي وده عنده رياات مختلفه في ناس بيحملوا شعاره السلفيه لانه البنا كان عنده دهاء ومكر لغايه ما, ما حاول يخلط الله الحق بالباطل عشان يلملم عشان ما يبذول عاديهم عشان يبدا يجي اكبر كميه لما تكلم البنا في رسائل التعليم والكتاب جاي ما عارفين لو انا بدات اتحدث بجنتين فرقتين فرقه الاخوان المسلمين اي منهج الاخوان المسلمين والمنهج الصوفي البني قال ايها الاخوان المسلمون ايوه ان دعوت ان دعوتكم هي سلفيه طبعا السلفيه دي كويسه دي المطلوبه ذاتها معليه انا واصحابي هي سلفيه هي دعوه سلفيه وحقيقه صوفيا ودلوله هذا اللي اتكلم عنه الا لا إيه؟ ولا تلبس الحق بالباطل او دي اه ده ده ده الباطل الذي اتى به البنا وعاش كثيرون فيه هذا الامر وما زال الكثيرون يعيشون الى هذه الاكله انه بيقول لك نحن معقول نواسع معقوله واسع لكن عفن وما بداخله عفن لانه فيه باطل بلهبط بالحق انت فاهم كلامي والسلفية إذا نبست بالبعض لأصبحت ما سلفية لكي لا يقول لي أنا أخذك التيار السلفي في جماعة الإخوان المسلمين ما هو ما لهم جداً سلفية والكلام ده في نازل الآن بيصروه وهو ما العصر دي نعم المطاف أصلاً إخوانيون يعني بصرد في سوبة سلفية وفي البلد دي عشان تكون واضح ان نادى القطس الصوب السلفيه في دار اخوال المكتوبين رؤوس معينه المسجد ده جاي قريب بتاع بتاع الافراد ده تابع الضروريه بتاع السلفيه ابو الحاج يوسف صاحب قناه طيبه وهبي ومين وغيره قرار دياله بتاع السلفيه في منهج الاخوان المسلمين رافع الصوب السلفيه بيقولوا المنظر كده تخوش انت المولم سلفي تعايش السلفيه وبعدين مدرس احمد اسماعيل واحد ثاني وواحد اسمه علاء الدين الزاكي ومحمد عبد الكريم مجموعة في البلد دي بإنتامه تقمص الثوب السلفية وما يقول أنا إخواني هو أقول لك الثوبة فإننا قال له إنتا في المعاية شيء عارض أبقى في الأمنة ناوين ألبس إيه الثوبة وبالتالي تجده يتمجح بالثوب السلفي حتى أن في مجموعات جماعة رسالسولي المحمدية في سرورية أفليم في إخوانيون انظار الكلام لا أن بده تفهم بالجمعيات بالتنظيم اللي هو بيمثل السلفيه في البلد دي في جماعه يندسوا في هذا التنظيم وهم اخوانيون يحملون فكره حسنا من نصي حيل ذلك لم يعرف ومعرفه هذه الحقيقه ام لم يعرف هذه الحقيقه لكن اللاعله المنهج الذي يعيشونه هو يؤكد هذا المعنى عشان كيف تلقى السلفيه طيب السلفيه في في مقام الاخوانين بدا تعنا بدا تعنا السلفيه هي السلفيه ما كويسه لو حاجه السلفيه بحقيقتها وما ما في مشكله لكن السلفيه في منهج الاخوان المسلمين انها تعترف بالاخر تعترف بالصوفيه تعترف بجماعات التبليغ تعترف بالتحترف مع عند عدو الا الشيعة ودي نقمه جديده بنويه تجربه الموتور العام لمحاربه الشيعة وايد المؤتمر العام للعربه الصوفيه في كم شيعي في البلد دي وفي كم صوفي في البلد دي ولا يعارضون الصوفيه الضاقه لان تنها سلفيا في مجموعه مجموعه الاخوان المسلمين على حسب المنهج الذي قرره حسن البنا المصري وهو منهج باطل منحرف في العقيده والشروح لن تجد سلفية بداخل أي جمع يحارب الفكرة الصوفية وأتحداك أمي أسألوك أبل حيزة سألوك أمرا ماذا تقول في المرأي جاء كده كده إذا كنت في عمله أمين واه في الليل هذه يوم قال لا رب ما قرأتك لهم مثل هذا وليس ما أنت باعدت أكلت وما أنت عملت بأنك أضرت ضربة كيف أنت باقدت كيف أسهل سألوك هم ما أتي لي أسأل الجماعة ذلك؟ أسأل أي واحد أسأل عن الصوفية بشبه عبدالحيوز كل جماعة حتى في جماعة الثالثون التي ينتزم إليها بعضهم أنا جايخ لهم لهم لا يستمع لهم الناس يلعبون وهم أبحار والمستصوف ومن ضمن هؤلاء الناس حتى أن يكون واضح معهم عم. واحد من إخواننا اسمه دكتور محمد الأمين إسماعيل كان يضرني في التلفزيون اسمه اليفاء السائلين ولو كنت المسؤول لوقفت هذا البرنامج والله لو كنت المسؤول هو ما بقيف ما بستمع باذن الله عز وجل لانه دول بيجاهل في كلمه الحق وده يوم للناس وان فتح الله لك بابا والله بيستنى في النهايه ما بين كمان اول ثلاث ايام ما معنى اليفاء السائلين وفيه كذب الحقيقه وانتسبوا الى المجموعه السلفيه بارك ينتسب الى المجموعه السلفيه جماعه اصول المحمديه وانا قلت لك بان الجماعه ليست تابعه لها هي على طره انا اسال مساله شعار ما بطل اني التنظيم لا بطل لكن ان ينتسب هذا الانتساب للشعار الانتساب للشعار لا يحمي وما ملك لك حمايه حصانه ما عندها يعني نحن في الحصانه انك تقول انا اظهر السنه وتلغى الجوه لا لا بتجمعات السياسيه تقول انت في صاله وكده اما نحن عندنا الامر بابي افضل عليهم اخذ كثيرين كيرد على لكن الان اخر ما, ما وصى في في مرتين يسال يسال معقول يعني ولا جه يفيد ان هذا الشخص وهذا الدكتور لا يؤخذ منه الحق ما تاخذ منه بالا انه الذي يختبر الحق هو مجروح ومتهم انت فاهم وليس بامين ولا يؤخذ منه علم كذلك ام لم تعلم في المره الاولى سالوه ماذا تقول ايه الخلاف بينكم وبين الصوفيه والله يا سيد قال الخلاف بيننا ما بعرف ما بعرف انا الخلاف خلاف كبير يا دواد خلاف قدر الكم يعني تغير امور الكم يعني اموركم وبعد قال لهم بنصلي احنا بنصلي هم بيصوموا احنا بنصوم متفقين في القران ومتفقين في السنه لكن الكلام اشياء ما في شي وما له علاقه بكايته لكن دي حايده وكتمان للحقيقه خرج عن المساله وبدا يتكلم وما هدا وذاك انا قلت قد عقبت عليه تعقيبا لاهو باعتبار دفتر نظام وكنت عارف ان التصرف المناسب هذا الدكتور ولكنهم سكتوا وان كان بعض الاخوه في ظهر فرضي ان اتفقوا ما في جلسه جلسه كانت قامت ثلاث سنوات مع الدكتور خالد أخ مطيف وكذلك الدكتور حسن الهواري بعد أن عرض علينا بعض الشباب بعض المسائل ابتفقنا على أنها فيها تجاوزات ومخالفات وينبغي أن نصلح ولكنه اقتزل ما يأتيح له على كل حال في اتفاق بينه بين اثنين يعني كما تقولين درايا الفراء حسل الدكتور حسن الهواري والدكتور خلق عقيم اتفقنا عليه وقدمنا نصيحة فلمسالة بالأمس القريب اللي هو البرنامج للفاد سأل أو سائل بالتلهون عبر التلهون يعني أقول لك أن دول الإخواني أصلاً الجزاء أخذ بناك حسر بناك لا ينقل في نهاية مطعبة أن يحادل مصعوب ما أممكن بكل كله ذا سألوه لو ما تقول وحسنه عن القب والغوث الغوث والعوتاد والنغوة المملكة الوهمية من العقصورية والله صحيح ودي مامي الكلام ده بتاع الكلب انظروا الغص ده ماسك الكون وتصرف في الكون ويعينك انت ويأكلك ويشربك هو النائب عن الله وعارف الكلام سائله بالتليفون وعارف وينبغي ان يقول كلمه الحق والله صح لكنه حال وكتب الحق وي وي الله المفتك والحساب عند الله ولا حما عندنا مصطحه مع اي واحد سواء كان صار كناو او ما عندي مصطحه مع حد انت فاهم كلامي ولا عنده معايا حاجه يبقى فيني ورايني كان ساكت انت فاهم كلامي فلا تفهم سالوا على بدل يمير ان التصوف باطل وكمانه باطل مر قال طبعا ان الفوز بينقسم للنفس الشهيحه والنفس اللواده والنفس المطمئنه ده جواب الدكتور سالك كان بيقول سالك عن الوص والاوتاد والنقبه سالك عن حوالي عن انفذ وده برضه قدماء لله الحمد ان الذين يكتمنون بعد انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب اولئك لعنه الله ولا يعلمون الا الذين تابوا واصدقوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ومفكره مهما كانوا ارضيت اهنسا فان من يثق عليك كثيرون والله صحيح يا دكتوره اذا رضى عنك بعضهم فان الذين سخطوا عليك هم اصحاب النار وؤلاء الذين رضوا عنك شو شيء انهم اصحاب اهوار فلو تقول عائك ان سمعت ان مع سلم يقول من ارضى الله سخط الناس رضي الله عليه واسخط ورضى الله على الناس ومن ومن اسخط من رضي من اسخط الله في في لنظر أنها تسخط الله عليه و أسخط عليه الناس للأخير الحديث المعرومة فشوف يا أخي الدينة ذات العرب أنت على منهج التنظيم ينبغي أن يجتمع بالدكتور و أن يحاسبه من هذا المنبر هذا التوجيه وهناك من يسمع القول هذا على كل حال التنظيم الثلفي في مسهب الإخوان المسلمين لا يعتبر الرد المخالف سواء هم علم أو لا يبقى هم يعلم عندهم في منهج السلفيه في منهج الاخوان المسلمين السلفيه تعني ان تتمسك بالسلفيه وان لم تدع غير الله يقول لك بدنا نادي غير الله وكذا لكني اذا قلت دع بنادي غير الله وهذا كل كردد عليهم قلت لا بالحكم واذا بدك ما تجيب اسمه تجيب اسمه كثر عليك اذا ما جبت اسمه ده ما تجيبك انت وده ما بده يجيبك والاثنين بجيبك طبعا هذا الادله عليه واحده ما في ليه في هذا الدين طبعا المشكله هو بعض الشباب العاطف يقوم يحفظ حديث وبعدين يقوموا يرجعوا الحديث اذا اختلف واحد مع التنظيم يقول لك تغير اظن دار شو الدعوه الدعوه لهم البشغال يقول انت مسكين ويقول يقول لك انت الحديث كما هو لكن الدعوه ما شابه باذن الله لا تزالوا تدافعون عن المتم ظاهرين الحق لا ظلم من خالفكم وانت اللي خالفت ذاتك بعدين الخالف, الخالف ايت ذاتك انت مسكين مع الحق الحبيب نتكلم عن خالف المنهج او ليس انه خالف الطقس انت فاهم يا الحبيب اذا عرفت ذلك ما يبقى منهج جماعه 2050 من الشواد وانا ذكرت لك انه سوف تعرض الشواد مسار البن بلبل كل شيء لغايه لغايه النصارى واليهود ذكرت في الاسبوع الماضي انه دعوه البن لا تعترف باحد الا من كان ملحدا وأن جميع الضيارات الإسلامية عند البنّة تمثل حقاً وأنه اختلاف ينطغي أن تطبط به القاعدة التي تقول بل نعمل مع بعض لما اتفقنا عليه وليأدر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه وما هو دليل أو شبهته وما بدي شيء لكن شوفها شوفها عند الإخوانين يحفظون حديث واحد وما فأب منه لأنه زعيم من البنّة محمد أو ما أعرف معناه فعول تهربوا إذا كان زعيم البنّة ذاته صاحب الفكرة ظل فيهم تهتري أنت بيقوم يجب لك حديث والحديث صحيح من المقارن وعن النبيات الله عليه وعلى الله عليه وسلم ذات يوم فخاطب بعض جموعة من الصحافة فقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني مريطة هذا آخر ما عند الجماعة الإخوانين الله سعيد في تقرير مسهب باطل الحديث حظ لكن المفهوم مغلوط وكم من عاين قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم انت فاهم كلامي وكم من عاين قولا ضيعا وافته من الفهم السقيم فالحديث صحيح والحديث طبعا بيستدل به لان الحديث قال فصلى بعضهم في الطريق لو رسول قال لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة فصلى بعضهم في الطريق لما حاله اكثر عفوا وفهم بعضهم من قولي انه امرهم ان لا يصلونا العصر الا في بني غريزه وان خرج وقت العصر لان اخذوا النص على ظاهره وبعدين بلغ ذلك الكن باسق الروايه الموجوده بتقول لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم احد الطائفتين لم علم بالروايه بعدين بيجيبوا لك جماعه ان الاخوه المسلمين عليهم الا الحق ممكن يكون مع جماعه التبليغ وممكن يكون مع علمهم وممكن يكون مع الاوض المسلمين وممكن يكون مع السنه الماضيه وكلهم حق وبولد فقرروا يرسل لهم كرمات بديه وده طبعا تحريف وانا سميت واحد اسمه الصالح بن الفجير من جماعه الاخوه وزي من روزي حتى كان وزير الرشاد روزي الاخوه المسلمين بيتكلم واورد طبعا بيشتغل ومتابع كله جاي دي مشكلته جماعه المسلمين الواحد ده حافظ حديث وما حافظ روايته وبيفتكر ان الناس كلها ما حافظه حديث والله صحيح بيفتكر انه الحديث الحافظ اقول الحافظ يعني شيء منه بيفتكر الناس كلهم جواها لانه عندهم وهم انهم افهم الناس بيقول لك واقر الرسول قطع والله فرق بين اقره كلا الطائفتين لا تحريف باللفظ وبين لم عنه لم عنه في سنه واقرر في سنه ولذلك الاعلام كلم عنه ان عن عن شرح هذا الحديث قالوا ده بيتكلم عن مساله المسائل التي يسوق فيها الاختلاف بين اصحاب من اجل وحده ليس بين اصحاب البدعه وبينها وذلك قرر فيه البن القاعده بتاعته فليعذر برضه اللي بياخد الحديث ده ولكن الحديث ده بينزل في المسائل التي يسوق فيها الاختلاف ليست مسائل كفر اللي اختلف فيها حتى الصحابه في مسائل يجادل منسميها فرعيه والا تخسير الدين الى برو او اصل هذا في غلط لكن كل هذا المسائل التي يسوق فيها الاختلاف في اختلفوا مساله البسمله في الصلاه الجهر بها اعدم الجهر بها مسائل في الصيام مسائل في الذكر فيها فيها لكن ما بقى الحديث دون يتكلم عم سعد أن نعذر أهل, أهل البداء ما ينظر أهل الحديث والدليل أن الذين قاقبهم أن يبقى سلم ولم يُعنف على أساس إنه هذا مقام الذي تعنب الأخي في مقام يجوث به الاختلاف السائد لم يُعنف الجماعة الجاهلهم لا يصلينا أحدكم ما كانوا مجموعه من المبتدعين يعني ما كان نص صوفيه ونصهم من صار سنه ونصهم شيعي ونصهم مسرادي كانوا كلهم اصحاب منهج واحد ولل بقرر الامر في مساله الخلاف السائر انه اصحاب المنهج الواحد اهل السر والجماعه بيختلفوا في مسائل يعذر بعضهم فيها بعض ولن ان كن الحق في النهايه بين الواحد لأن المصيب واحد أطلاً في دير ذاك في هذه القلقة العلماء قاموا مصيب واحد لكن قرر قضية الاتهاد في المساء التي يسوك فيها انخلاف إذا كان المصر يحتمل هذا لكن ما هو ما إقرار لأهل البدع لأن أهل البدع موقفهم يختلف تماماً عن موقف أهل السنة ويكون اختلاف مضاب ليس اختلاف سائق لمقامها من اعتلاف لذلك يجب أنزين أحرفوا أنواع الاختلاف في فيق الشريعة الثانية اذا عرفنا ذلك بعد شبهه هؤلاء القوم واهل البدع لما يغلم المض عليه والان والور وان تغلى الحرب عليهم بنص القران والسنه فاي لم يستقيم لك فاعلم ان ما تدعون اهواء وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم اي كل محدثه في القبور فاي كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في علي لعنه الله من آوى محدثا الذي يمنع في موضع السجده وفي قول ابن عباس الذي يرفع الى ما سلم ويوقف بعضه من احدث حدثا او آوى محدثا عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وهنالك كلام كثير جدا يمكن ان يقال في الكلام عن الابتداع اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر من كل ذنب انه الغفور الرحيم حظه الله من العالمين وصلاةه والسلام على أشف الأبناء والمفصلين وعلى أهل وصعبه الجميعين ومن سلك ناجه واستنى لسنة الله ودين تتواصل الحديث في لا تلبسوا الحق بالباطل ذكرت المتصوفة كمان أجل الحرب ما عنده علاقة بالكتاب والسنة ما في حيث مع تصوف في الدين صوفة أي معناها مبتدع أقل ما توصل به مبتدع لأنه ما في حيث مع صوفة في الشريعة الإسلامية والشعار هذا شعار مختلق وشعار ملفق ومحدث ومبدع ولذلك قال الشيخ الالباني عليه رحمه الله لا يجوز لشخص ان ينتسب الى شعار اختلط فيه اصحابه اكون يا لادو صوفيه يا اهل الهلو ناس دور صوفيه من الصور يا بعداي من لا صوفيه ثاني يا بعد من الصدر صوفيه من الصفاء يا بعد لا لا دا صوفيه من الصفاء صوفيه من الصفو المختلق يا بعد لا لا لا صوف تطوفيه من الصف المقدم ميدان يا اخي انت مختلفين لا تصوفيه صف لكم لا لا ما عرفت التصوفيه فينه لا لا ده انت تبلت شعار مختلف يا باكو ها صوفيه يا مختلفه خرجت من المنع التعليمات الله والشرك الرسوله من باد ما تميل والهداه اتبع غير السبيل المؤمن مولى ما تولى وصد يجنم وساء قصير فالجما عندهم توهاتنا قلت, قلت سوف تحدث عنها للتوثيق ولطلب العين في انواع الشرك الذي يمرض هؤلاء الناس في طبعا يعني شو بتتعلق بال المسائل تاع تعيين الحلول يعني الكلام فيها يمكن فلسفي فيه اكثر من كونه هو مساله تاع يوسف في هذه الله وان كان في ما يقرهم عدل لكن دعنا من ذلك نود ان نتكلم عن الشرك الذي يمارده المتصوفة ويتفق عليه الكل ممن يعلم أم لها وهو شرق دعاء غير شامل هذا موضوع شرق بالردين ومتبقين عليها وصفية كلهم أولا أقول لي أنا صوفي لكن ما بنادي غير الله فأتكلم الشيخ بتاعك أنت صوفي متابه لله أعطيب لكم من دعا لي الله شيركم مجرد؟ أي مجرد؟ أيوه أنا مردك للشيخ أقرف طوله وتكلم قولي يا شيخ والله يا أنا صوفي لكن الناس دائما ينادون من طول الله ودعاء غير الله شرك كان ما صلت عليك رحلان قالوا ان هذا وهاب يدبوك عنك منك يدبوك قبل الشيخ وقال تكلمني لأن صوفي معناه بينادي غير الله بينادي برأي بينادي صائم ديمة بينادي مكاشفي هذا شرك يخرجك بر الدين الدليل الدليل قول تعالى من سوره الاحقاف ومن اضل ممن يضل الا هول كلهم غلهم كلهم وكاسي بره اولي الرسول كلهم ملائكه ملائكه تجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعاي مغفلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا وكروب وكان عبادتهم كافرين الموضوع في عبادتهم دعيه تناديها يا رب عبك ايستاي تركت لذلك عملت التعريف الحكي ده عقبه في شرح ابن عبد السلام قال ان الدعاء هو العباده متلا قوله تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجحيم والقوم خلاص يتفهم على ذلك لهم صور تتمثل في ايات والايات حد لبس ببعض اي بمعاني باظه في باب التفسير واحاديث صحيحه قد نذكرها فيما بعد حركوا معانيها سهلا او تجاهلا وحديث ملفقه مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ياتيك بيان اشوف هذه الاولى بيجوا يقول لك احنا بنادي غير الله قبل فيكم قعد مرات بيجوا بالتلفزيون برنامج بيقول للبريق وسجمراد البرامج دي اللي هي بتنشر الشرك ها باسم الاعلام الهادب والاعلام الراقي الى اخره كذب بلا ذل في قنوات تصوير قنوات ساهور وقنوات الكوثر و... و... و... و... و... زي اعتذر وكوثر... ودي كلها بتنشر الشرك في منهج التصوف وسكت علماء الامه الرسميين رغبه او رهبه فيقول يقول لك بالنادي ايوه قال انه الله في الكتاب لا دي المشكله دي بنبعد يا دكتور اضعكم برنامج يفاضل المستاهلين انجز الكلام يوري يتكلم علينا برنامج بتاعه مع نادي الكمبلان فراني اذكر اننا في النادي غير الله يا زهر مره جاب مره جاب واحد اسمه محمد احمد حسن بس يا شيخ ده ضروره ربنا بينعته غير الله فواحد الدين لا الاولي والصريح تخيل ده بقى ده جاب اجابه حيرت الفيزا تخيل قاعد يقول قال الكلام ده كان زوان لأكين هذا الناس ويقعدوا وخلوه أهج بسؤال ثاني تفضل بهذا الكلام شيرو الناس وقعدوا وخلوه وانت قولوا ليه خفت مسلوط زمان ولا عسى؟ عسى ولا زمان ايه اللي اللي اللي اللي اللي هو كتبه وعرفة الحقيقة لأنه أخو مصرف وأنا بعث أخو مصرف هو تربة القوة مصرفين فذاك ما جاء هو قام ذاك الكلام ده كان زوان وانت أستبيق من عدو الله وخلوه أجلنا يا نحن لأي الله أصلي زمان كلامي يا جماعه يا جماعه الغاليين ما اجيب ابو القول في هذه اسد مش لا احد في الدين مشتاق تحش مش كنت مال الحق ها فواحد اذا كان سوف عديل اذا كان مسلم او اي والي قال ياتوا تجون جد كان زمانوا خلوا واسال الناس يعذبوا لكن لو لك؟ في البلد يجوز فيهم بيظهروا ما ندوم لكن ندوم ليه يا عاطل ليه يا عاطل يقول لك قال تعالى وافتغوا اليه الوسيله يسيل عاده يا كذاب وافتغوا اليه الوسيله حق صفحه 35 من سوره من سوره المائده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وافتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لكن ما معنى الوسيله بالله هل الوسيله قال الترمذي الله قالوا افتغوا اليه الجريد الوسيله المريده الوسيله الصحيحه يا هيرو الوسيله دي معناها في التفسير العمل الصالح والله يا سعيد اراجع كتاب التفسير راجع تفسير القرطبي تفسير قطري تفسير ابن كثير في معنى الوسيله الوسيله مش الاوريه بتاعتنا دي الوسيله دي هنا في الايه المقصود بها التوسل لرضاه الله تعالى بالعمل الصالح ولذلك قال قتاده انظر تفسير القرطبي وكتب قال القتادة وَابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه مضاعته والعمل بمع الوسيلة ده ما معنى الوسيلة الوسيلة معناها تعمل لك عمل صالح اللي هو توطيع الله دايب حاجة من الله اهي تقوم بركع ليك معك رقعتين اهي اتغل لك الوسيلة يقول لك الوسيلة ايه انه انت له هل قرأي الوسيلة ده يبزغ عليه يصل ايه الوسيلة بتعمل عمل صالح إنت. تصلي ركعتين ترفع يدك يا الله يا الله ايش فيني يا الله ما وجاف مش فيك ولا مش انت ما عملت الوسيله صليت ركعتين قوم بالليل في الثيده الاخير من الليل لانه الاوقات اللي فيهم اوقات ده مستحب وارفع يدك لي الله مستجيب لك عندك مشكله في الشغل عندك مشكله مع امراتك عندك اي مشكله على المهم صوم لك اليوم ده ما عمل وسيله صوم لك اليوم في سبيل الله بعد لما تيجي تصوم انا بقى سالم قال ان للصايم عند الافطار دعوه لا ترد بعد تصوم يوم في سبيل الله اللي هو طوال لما تكون شروق وسيله لانك عملت عمل صالح بعد انتهاء من الصيام ارفع ايديك لله سبحانه وتعالى ويقبليه غرضك يقبليه غرضك عندما قام لا لا انت جلب كده جرب كلمه انت ويجي عندك مكامله بعث الثيره غير ثيره انت فاهم اقرا القران ما تمشيش له دا ليه؟ دا لا لا نعم عصبيه لا لا ادر القران والوسيع قران الوسين لا بعده ما هو بدل من قال يقرؤوا هذا القران واسالوا به الله من قبل ان ياتي اقوام في اخر الزمان يقرؤون القران ويسالون به الناس اخرجه واحد في استنساخ انت الوسين الوسائل الوسيله جنس الوسيله العمل الصالح تقرأ لي القرآن لا تستطيع أن تصلي رقعتين الصيام لا تبقى حيان أمسك لي القرآن أقرأ جذو جذو كالعمل هذا وسيلة مع العبادة الله أمر لسيارة القرآن ونبقى سيارة الوقت في ذلك بعد تتم الجذو أقرأ في القرآن اللهم أسألك أين أخذت الضلاحتي دي وسيلة وسيلة زور الجيران مع عمل صالح فالله أسحب أمش يا أمم بالره شو تمسع لها كل حياتي ببر الوالدين بعد تعمل العمل ده اللهم ببر والدتي ان تقضي لي حاجتي دي. دي الوسيله لكن انت فاهم تفهم كما يقول الصوفي الخبيث ان الوسيله معناه ده الشيخ ده الشيخ توريه وسيله يعني انا هديه ترحم لهم تنفعنا هذا خير ما معنى كده فدي شوف هالاوله من بر الجمعه لا تسعى لمناقشه ربوا هذه القول لكن انا حتناول هذا السؤال في مؤتمرات الكوفي الشرقيه في دائره قول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدكم الحق وانتم تعلمون تبع تقول قولي هذا واستغفر الله لي فاستغفروا كل بكم